وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهير إذ تامروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا لغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إلا قال مترفوها إن بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموال وأولاد وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبس طرز قل ما يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون.